الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المسكين وصراط الذين أنعمت عدمهم غير المضطور عليهم ولا آمين آمين إذا جاءت المنافقون قالوا نشتد إنك العسول الله والله يعلم إنك العسوله والله يشهد إن المنافقين لتالبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة câu bé mình không là nghiệp phòng quay vàoông tôi cả đời xa quayũ lưu thật màôs xanh sao là cũng nó هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن ما ينفكون وإذا قل لهم تعالوا يستغفف لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستجدون سواء عليهم أستغفرت لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدئ القوم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يَا مَنْ خُرُجَ النَّعْزُ لِلْعَزِّ هَلْ أَبَدْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا إلا ومن يشرد عن ذكرنا لاحق رأنا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجر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 والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والميل إذا يسكت هل في ذلك قسم ليه ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمضات العناد التي لم يخلق مثلنا في البلاد حمود الذين جاءوا الصحر بالواد وفي العوالي الأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصدى علي من ربك صاد. فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعما فأكرمه ونعما فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله بل لا, بل لا تكرمون اليدين ولا تحال في العرض دكا دكا وجاء والملك صفا يتذكر الانسان يومئذ تذكر الانسان وان لم يذكر يقول يا ليتني قد كنت يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي فيوميذ لا يعذب عذابه أحدا ولا ينفق وثاقه أحدا يا أيها النفس المطمئنة ارجعين إلى ربك راضية مرضية يا أيها النفس المطمئنة ارجعين بك راضية مرضية فادخني في عبادي فادخني في عبادي وادخني جنة